وكنا قد وصلنا إلى باب التصغير فمن يتفضل بالقراءه جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله التصغير قال وهو لغة التقليل واصطلاحا تغيير مخصوص يأتي بيانه وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى نعم قبل أن نضغط في فوائده. إذن الآن التصغير من حيث اللغة لو أخذنا الآن ما مع التصغير في اللغة فإن المعاجم قالوا هو بمعنى التقليل بمعنى التقليل ونلاحظ بأن ال... كتب الصرف دائما أو, أو, أو غالبا لأقول غالبا لأن بعض كتب الصرف خرفة القائمة غالبا بأن باب التصغير يأتي بعد جمع التكسير بعد باب التكسير لأنهما يعني تقريبا سيبواهي يعد جمع التكسير والتصغير من باب واحد لأنهما يشتريكان في مسائل كثيرة لكن الملاحظ أيضا أن جموع التكسير كثيرة ومتعددة وبخاصة البال على جمع الكثرة يعني لاحظنا أكثر من عشرين بنية أو وزنا لجمع الكثرة مع وجود أربعة أوزان لجمع القلة لكن سنلاحظ بأن الأوزان الخاصة بالتصغير وهي غير الوزن الصرفي وهي غير الأوزان الوزن الصرفي قليلة جدا محصورة في ثلاثة أوزان فقط لعل سائلا يسأل لماذا كثرت ابنيه جموع التكسير وقلت أبنية التصغير قالوا لأن حاجه العربي للجمع أكثر بكثير من حاجته للمصغر أو إلى التصغير لذلك جاءت أبنيته قليلة يعني استخدامه للمصغر قليل جدا استخدامه لأسلوب التصغير قليل جدا بينما استخدامه للجموع كثير جدا لذلك كثرت أبنية الجموع وقلت أبنية التصغير لا. لأن أتلي أعطاه التع... تعريف التعري... التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي في علم التصريف يقول التصغير هو تغيير مخصوص تغيير مخصوص يعني في تغيير معناتها في الاسم في تغيير في الاسم قال ياتي بيانه يعني سيشرح ما معنى ياريت تغيير مخصوص يعني نزيد فيه شيء نزيد فيه حرف لندلل على القليل ندلل على القليل لذلك قالوا التصغير والتحقير واحد التصغير عكس وضد التكبير والتحقير عكس وضد التعظيم التعظيم عكسه التحقير التكبير عكسه التصغير عكسه التصغير إذن هذا التغيير المخصوص الذي يعني قيد به الشيخ الحمالوي التصغير هو يراد به زيادة, زيادة شيء ليدل الاسم المصغر على التقليل على القله في الأساس على التقليل في في الأساس نعم قال وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات يعني هو كيف ملحق بالمشتقات مشتقة اسم فاعل اسم مفعول اسم, اسم زمان اسم مجاني لا الاسماء الأسماء المشتقة كما تعلمون فيها معنى الوصفه عندما تقول الكاتب هذه ذات, ذات وفي هذه ذات وقع منها فعل الكتابة اذا وصفت في الكتابة قارئ اذا فيه معنى الوصف يسمون المشتقات اوصاف وصف كذلك في المصغر كذلك في المصغر عندما تقول رجيل أنت وصفت الرجل بالصغر عندما تقول شويعر أنت وصفت الرجل أيضا بالتحقير والتصغير اذن فيه معنى الوصف إذا التصغير فيه معنى الوصف نحن ثم لأن لماذا يلجأ العربي إلى التصغير ما فوائد التصغير تفضل هناك لدينا عدة فوائد لتفضل قال وفوائده تقليل ذات الشيء أو كميته نحو كليب ودريهمات وتحقير شأنه نحو رجيب وتقريب زمانه أو مكانه نحو قبيل العصر وبعيد المغرب وفويق الفرسخ وتحيت البريد وتقريب منزلته نحو صديقي أو تعظيمه أو تعظيمه نحو قول نحو قول أوس بن حجر فويق جبيل شام خي الرأس لم تكن لتبلغه حتى تكل وتعمل وزاد بعضهم التمليح نحو بنية وحبيب في بنت وحبيب وكلها ترجع للتحقير والتقليل نعم لاحظوا العبارة الاخيره كل هذه الاغراض كل هذه الفوائد تعود للتحقير والتقليل لو نظرنا في كل منها من في كل من هذه الفوائد لوجدنا لو أنها انها تعود الى جدول واحد وهو التحقير والتقليل لذلك قال بدأ في أول فائدة من فائدة هي التقليل تقليل ماذا؟ قال تقليل ذات الشيء أو كمية يعني تقليل كثير يعني تقليل لما يتوهم أنه كثير تقليل ما يتوهم أنه كثير تقول دريهم دري درهم درهم تقول درهم درهم تقول دراهيمات في الجمع تقول مثلا فليس فليسات لقيمات تدل على القلة لما يتوهم أنه كثير لاحظوا الآن نريد أن نلاحظ ملاحظة أخرى ان التصغير أيضا فيه ايضا اختصار كما في المسن والجمع اختصار يعني المسنة تقول طالبان بدل ما تقول طالب وطالب الجمة تقول طلاب بدل ما تقول طالب وطالب وطالب وطالب وطالب إلى كل. طيب. المصغر بدل ما تقول يعني دراهم قليلة تقول دريهمات تقول دراهم قليلة تقول دريهمات لخصهم. إذن فيه أيضا معنى الاختصار. فيه معنى الإيجاز فيه معنى الإجاز مثله مثل المسنى والجمع ولعل هذا أيضا من يعني ميل العربي إلى التخفيف والإجاز في لغته ما دام يوصل المعنى الذي يريده طيب. إذن الفائدة الأولى هي التقليل لما يتوهم أنه كثير أو التحقير لما يتوهم أنه عظيم يعني التحقير مقابل التعظيم والتقليل قابل كما ذكرت قبل قليل التكبير فالتحقير لما يتوهم أنه عظيم فتقول رجيل بدل رجل تنزل من قيمته تحقر من شأنه يعني تقلل من قيمته فتقول رجيل تقول رجيل تقول زيد زيد زيد طيب شاعر كل شويار وهذا كثير ما يستخدمونها في نوع من أنواع التحقيق في نوع من الاستهزاء في نوع من التقليد من شأن هذا الشعر يعني شويار والله هذا لا يوجد لديه ملكة الشعر لا يوجد فيه القدرة الشعرية الإبداعية الخيالية الخصبة تقول شويار تقول شويار إذا التصغير هنا غرضه التحقير لما يتوهم أنه عظيم أيضا يمكن تقريب الزمان والمكان تكون قبيل العصر وعيد العصر وريبل المغرب وعيد المغرب هذا الزمان ممكن تقريب المكان تقول فويق الفرسخ تخيت البريد تقول السقف فويقنا السقف فويقنا يعني لاخذه فيه يعني فيه تقريب فيه تقريب لما يتوهم أنه بعيد إذا التقريب لما يتوهم أنه بعيد دوين المنبر لما يتوهم بأن المنبر بعيد فتقول دوين المنبر عن قريب من المنبر أو تقريب منزلة المصغر تقريب منزلة وهذا بيدخل بعضهم يعني تقريبها تقريب المنزلة يمكن أن يكون فيه شيء من التحبب يمكن يكون فيه شيء من الشفقة يمكن يكون فيه شيء من التلطيف ويدخل فيه زاد بعضهم التمليح والتمليح هو نوع من أنواع التحبب والتلطف والشفقة لحظتم؟ فلذلك يقول وتقريب منزلته صديقي يعني هذا قريب جدا من نفسي تتحبب إليه تتلطف معه لحظتم؟ تقول مثلا بني تقول بني بني لحظتم؟ فيها نوع من نوع التحبب والتودد والتلطف وتقريب منزلته من, من, من نفسك, من نفسك إذا التمليح وتقريب المنزلة كلها تدخل ضمن إطار التصغير الذي يعني يراد به التحبب والتودد والشفقة والتلطف وما إلى ذلك قد يراد به أحيانا التعطف اصيحابي واصيحابي وصيخابي وصيخابي فيها نوع من أنواع ايضا التعطف بعضه قد يراد به التعظيم والحقيقة أنه هذا الـ الـ التعظيم يعني مختلف مختلف فيه مختلف فيه يعني شلون تعظيم هو اصلا تصغير هو مصغر كيف كيف يعني يعني تعظمه التعظيم يتناسب مع التكبير لكن قال بعضهم هذا على عند الكوفيين هو من باب الكناية يعدون التصغير في هذا الباب التعظيم يعدونه من باب الكناية بمعنى يعني بلوغ الغاية في العظام واستشهدوا بقول اوس بن حجر فويق جبيل جبل جبيل تصغير جبل جبيل صغير جبل قال جبيل شامخ الرأسي دليل على تعظيمه دليل أن أريد التعظيمهم قال شامخ الرأس فلا يمكن أن يكون أن تريد تحقيره أو تقليله أو تقريبه أن تكون شامخ الرأسي فكلمة شامخ الرأسي فويق جبيل شامخ الرأسي هذا أعطان قيد بأن هنا جبيل يراد به التعظيم هذه المعاني التي يخرج إليها المصفر أو الفوائد التي يحققها تفهم من السياقات تفهم من السياقات فإما أن تكون, أن تكون تقليلا لما يتوهم أنه كثير أو تحقير ما يتوهم أنه تعظيم أو تقريب الزمان أو تقريب المكان أو للتحبب والتودد والشفقة أو للتعطف أو ما الى أو التمريح أو ما إلى ذلك طيب هل كل كلمة في اللغه العربية تصغير؟ طبعا لا إذا معنى ذلك أن هناك شروطا يجب أن تتوافر في الاسم حتى تصغر الأصل أن الذي يصغر هو الاسم ال الأفاس أن أو الأصل أن التصغير لا يكون إلا في الأسماء في أي أسماء؟ في الأسماء العربية إذا الآن أخرجنا الأسماء المبنية أخرجنا الأفعال أخرجنا الحروف <تصغير> إذن الأصل أن يكون التصغير في الأسماء المعربة الخالية من صيغ التصغير يعني إذا قلت مثلا كميت ما هي أنه مصغر مصغر المصغر المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر طيب جمع الكثرة هل تصغر جمع الكثرة هو جمع دليل الكثرة كيف تصغره لماذا جمعته جمع كثرة إذن لا يصغر التركيب المسجي هل يصغر لا يصغر أخذهم؟ لا يصغر إذن طيب ولد شواهد تصغير فعل التعجب قال هذا من, من, من الشذوذ هذا من, يعني من الشذوذ يعني إذا وجدنا مثلا اسم موصول مصغر فهذا من الشذوذ وليس على القاعدة لكن القاعدة الأساسية ان الأصل في التصغير لا يكون إلا في الأسماء المعربة الخالية من صيغ التصغير سمع تصغير بعض الأبنية الأسماء المبنية لكن هذا أيضا من باب, باب الشذوذ نعقد الآن من الشروط ما هذه الشروط تفضل يا <تصفيق> قال أن يكون اسمًا فلا يصغر الفعل ولا الحرف وشذ قوله يا ما أميلح غزلانا شددنا لنا من هؤلياء بين الضال والسلم ألا يكون متوغلا في شبه الحرف فلا تصغر المضمرات ولا المبهمات ولا من وكيف ونحوهما وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإشارة شاذ كما سيأتي طيب نأخذ شرطا شرطا إذا الشرط الأول أن الذي يمكن ان يصار هو اسم يجب أن يكون اسم كما ذكرت قبل اسم المعرب أن يكون اسما معربا إذا عندما قال اسم استبعد الفعل والحرف فالفعل لا يصغر والحرف لا يصغر وما ورد على من, من, من الفعل او الاسم على التصغير فهو من الشذوذ بالمكان اعطانا شاهد على تصغير فعل التعجب يا ما اميلحه غزاله فعل تعجب فهذا من باب الشذوذ، وشذ وشذ، أحسن؟ يعني المشكلة انه إذا أخذنا رأي الكوفيين كما تذكرون، التعجب هذا يعتبرونه اسمه، لا يعتبرونه فعل تعجب. فعلى هذا لا يكون في شذوذ على رأي الكوفيين بانه يا ما هذا اسم تعجب وليس فعل تعجب، لا توروف فعل تعجب، فعل تعجب على قواعد البصريين. علمهم إذا هنا فيه على قواعد البصريين وهو الصحيح فيه شذوذ طيب الشرط الثاني ألا يكون متوغلا في شبه الحرف يعني هلأ الاسم طيب المضورات أسماء أسماء, أسماء الاشاره أسماء أسماء الموصولة أسماء لكن قال هذه الأسماء كلها شبيهة بالحروف بل متوغله في شبه الحرف لذلك هذه لا تصغر لا تصغر المضمرات هو هيهم إيا إياك لا تصغر هذه طبعتهم. الأسماء الموصولة أسماء الإشارة هذه لا تصغر اسماء الاستفهام لا تصغر طبعتهم. لكن إذا سمع تصغير بعض هذه الأسماء فيكون هذا من باب الشذوذ. قالوا ذي واللذية المركب المسجي أيضا لا, آآ آآ لا يصغر لكن سمع أيضا وعيل بك فهذا أيضا مسموع وعيل بك فهذا أيضا من الشزوز نفطوي مثلا سمع نف نفي طوي على التصغير أيضا. هذا عشر مركب سمع أخيل عشر، لكن هذا كله من الشاذ سمعين الشاذ. الفعل تعدد مثل ما ما ما ما أخيل، ما أخيل الصدق مثلا. أيضا هذا من الشذوذ لأن الفعل التعدد صغير. إذا الذي يصغر اسم المعرب هذه ت ت تنهين المشكلة هذا القيد واضح تماما. الشرط الثالث، تفضل. <تصفيق> قال وأن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها. فلا يصغر نحو كميت وشعيب، لأنه على صيغته. ولا نحو مهيمن ومسيطر، لأنهما على صيغة على صيغة تشبهه. <تصفيق> <تصفيق> الآن كما ذكرتم رقيع يعني عندما قل أن يكون التصغير في الأسماء العربية الخالية من صيغ التصغير وشبهها، جمعنا هذه الشروط. هو يفصل في هذه الشروط فيقول إذا كان لدينا اسمه ورد عن العرب على صيغة التصغير فكيف يصغره فالمصغر لا يصغر كميت لا يصغر مثلا شعيب لا يصغر لأن هو أصلا شعي عين على صيغة المصغر لأن على ولا نحو مهيمن لأنه شبيه بالمصغر ولا مسيطر لأنهم على صيغة تشبه صيغة على صيغة المصغيرة دريد دريد مثلا ثريا أيضا كل هذه لا تصغر لأنها على صيغة التصغير على صيغة التصغير نعم الشرط الرابع قالوا أن يكون قابلا للتصغير فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله تعالى وأنبيائه وملائكته وعظيم وجسيم ولا جمع ولا جمع الكثرة ولا كل وبعض ولا أسماء الشهور والأسبوع على رأي سبوي. نعم إذا الآن إذا كان لدينا الاسم أيضا يجب أن يكون يعني يكون يعني يكون معناه يكون معناه الاسم الذي يجوز تصغير يجب أن يكون أن يكون معنى قابلا للتصغير يقبل التصغير وإلا إذا كان المعنى لا يقبل التصغير فلا يصح تصغيره لا يصغر مثل أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى قطعا وقولا واحدا لا تصغر أبدا أسماء الأنبياء لا تصغر أبدا أسماء الملائكة لا تصغر أبدا أسماء الشهور لا تصغر أبدا أسماء الأيام لا تصغر الأسس فيها لكن سمعة تصغير بعض الأيام مثلا لدينا جمع الكثرة جمع الكثرة لا تصغروا أبدا كما ذكرت قبل قليل المشتقات العامل عمل فعل اسم الفعل اسم المفعول هذه لا تصغر أيضا المركب الإسنادي المركب المحكي أو المركب المسجي كل هذا لا يصغر لفظ كل وبعض ولا كل وبعض لفظ سوى لفظ غير لفظ ديار لفظ مثلا البارحة صياغ المبلغ علامة نسابة كيف انت علامة يعني تؤكد المبالغة وتأتي وتصغير لا يصف ذلك لأن المعنى لا يستجيب للتصغير أو لا يقبل التصغير تقول فلان راوية هل تستطيع أن تصغير كبير هل تستطيع أن تكون خبير عظيم هل تستطيع أن تكون خبير إذن كافي لا تستطيع أن تصغره إذن الاسم الذي يصح يصغر أو يجوز يصغر يجب أن يكون معناه قابلا للتصغير فإن كان, كان المعنى لا يقبل التصغير فلا يصح تصغيره لا يصح تصغيره نعم طيب إذا عندك جمع يعني رجال كيف تصغر رجال تأخذ المفرد تقول رجال ثم تجمع مرة تانية تقول رجالون رجال تصغر المفرد التصغير المفرد إذا كالجمال لا يصغر تصغر <تصفيق> له ثم تجمع بعد ذلك يقول رجيلون لا. لأنتهى من الشروط وكلها كما ذكرت تجمع بأن يكون القابل للتصغير اسما معربا خاليا من صيغ التصغير قابلا معناه للتصغير قابلا معناه للتصغير لا. أبنية التصغير نعم. قال وأبنيته ثلاثة فعيل وفعيل وفعيل كفليس ودريهم ودنينير ووضع هذه الأمثلة الخليل وقال عليها بنيت معاملة بنيت معاملة الناس والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب لأجل التقريب وليس على الميزان الصرفي ألا ترى أن نحو وحيمر ومكيرم وسفيرج وزنها الصرفي فاعل ومفعيل وفعيل وأما التصغيري فهو فعيل في الجميع نعم يعني الملاحظة مهمة والأذن أو ال ال الأبنية الثلاثة لو جاء الثلاثة للتصغير يا فعيل وفعيعل وفعيل زدنا زدنا حرف أو حرفين زدنا يعني زيادة لحتى من أجل تحقيق التصغير تابعتم هذا اللي ذكره الشيخ في البداية قال تغيير مخصوص تغيير مخصوص لاحظوا فعيل للثلاث فعل فعيل فعيعي للرباعي فعيل لأكثر من الرباعي مثل فليس فلس فليس درهم دريهم دينار دني نير لاحظوا أن هذه الأمثلة وضعها الخليل الخليل هذا العبقري عبقري اللغة العربية هو الذي هو وضع هذه الأبنية وقال ماذا قال؟ قال عليها بنيت معاملة الناس الناس مين يعني العرب يعني العرب بني عندهم التصغير على هذه الابنيه على هذه الابنيه إذا هو استخلص هذه الأبنية من كلام العرب استخلص هذه الابنيه من كلام العرب ثم اعطانا الشيخ الحملاوي رحمه الله ملاحظه مهمه جدا فرق بين ابنيه التصغير وبين ابنيه الميزان الصرفي ميزان الصرف فعل وفعل للثلاث والرباعي ثم يزاد الخرف الذي يزاد في الكلمه يزاد في الميزان لا هذه اوزان خاصه بالتصغير اوزان خاصه بالتصغير من اجل التقريب أو التحقير أو التمليح أو التحبب أو أي غرض او اي غرض من الاغراض التي ذكرناها قبل قليل إذن وهذا لا علاقه له في الميزان الصرف موازين وأبنية التصغير لا علاقة لها بالميزان الصرف وكما تلاحظون أنها اقتصرت على ثلاثة أبنية وكما ذكرت في البداية بأن بأنهم عللوا قلة أبنية التصغير عند العرب أن استعمال التصغير في كلامهم قليل لذلك جاءت على أوزان قليلة وهذه الأوزان ثقيلة يعني فاعيل وفاعيل أو سان ثقيلة فجاء لأنها قليلة أصلا فلا مشكلة في أما في الجموع الكسرة فكثيره جدا وحاجتهم إلى الجموع أكثر بكثير من حاجتهم إلى التصغير من حاجتهم إلى التصغير ثم أعطانا دليل ألا ترى أن نحو أخيمر ومكيرم هذا مصغر وسفيير هذا مصغر وزنها الصرفي وفيعل وحيمر وفيعل ومكيرم وزنها مفيعل وسفيرج وزنها فعيل لكن في التصغير الوزن التصغيري هو فعيع وحيمر فعيع ومكيرم فعيع وسفيرج فعيع إذن هناك فارق إذن كل منهما من من من, من, من واج بحثم لا علاقة بأبنية التصغير بأبنية الميزان الصرفي لا يدخل في التفصيل يدخل الآن في التفصيل فيبدأ بتصغير الثلاثي تفضل قال والأصل في تلك الأبنية فعي وهو خاص بالثلاثي ولا بد من ضم الأول ولو تقديرا وفتح ثانيه واجتلاب ثالثة ياء ثالثة ساكنة تسمى ياء التصغير ويقتصر في الثلاثية على تلك الأعمال الثلاثة فليس نحو لغيزة لللغز وزميل للجبان تصغيرا لسكون ثانيها وكون الياء ليست ثالثة نعم إذا تصغير الثلاثة أولا تصغير الاسم الذي يكون على ثلاثة أحرف قال الأصل في تلك الأبنية هو فعيل لماذا هو الأصل؟ لأنه أدنى التصغير. هو أدنى التصغير. هاتون فعل فيصغر عليه الاسم الثلاثي. قال لذلك وخاص خاص بسلاثي. خاص بالثلاث. طيب ما الأعمال التي نقوم بها من أجل أن ننقل المكبر إلى المصغر؟ الاسم المكبر إلى اسم المصغر من التكبير إلى التصغير؟ قال نضم الحرف الأول. نضم الحرف الأول. ولو تقديرا ونفتح الحرف الثاني ثم نزيد ياء ثالث ساكنه اجتلاب ياء ثالث ساكنه هذه الياء الزائدة تسمى ياء التصغير قال في السياس يقتصر على هذه الأعمال الثلاثة فقط لدينا إذن لدينا ثلاثة أعمال نقوم بها في تغيير صيغه المكبر ليصبح على بناء من أبنية المصغر في الثلاثي لذلك مثلا كلمة نهر نهر نهير نهير ما دفعنا ضمينا الخرف الأول نهير نهر كانت فتحة وضعنا ضمنا على الخرف الأول نهر طيب فتحنا الثاني نهر نهاء نهير فتحنا الخرف الثاني وأضفنا يا التصغير أضفنا يا التصغير وهي يا ونساكنة وهي ياء ساكنة اتت بعد الحرف الثاني اذن هي الحرف الثالث نهير ياء ساكنة نهير اذا انضمينا الحرف الاول فتعنا الحرف الثاني اضفنا ياء ساكنه بعد الحرف الثاني وهي الحرف الثالث وهذه الياء تسمى ياء التصغير طيب على هذه الاعمال لو قلت مثلا لغيزه لغيزه لغيزه بمعنى لغز هل هذا مصغر قال لا هذا ليس مصغر وزميل للجبان تصغيراً لماذا قال لسكون ثانيهما لغغ زم لأن الحرف المشدد حرفان ساكن ومتحرر فالحرف الثاني هنا أتى ساكن والمفروض في, ال... في, ال... في الاسم المصغر أن يكون الحرف الثاني مفتوحاً أن يكون الحرف الثاني مفتوحاً نهير سهيل بحير فليس قليم كل هذه من الثلاثي كل هذه من طفل طفيل, طفل طفيل، نمير لحظتم الى اخره اذا هذه ليست من التصغير ليس نحو كذا تصغيرا لماذا لأن الحرف الثاني ساكن وفي التصغير يجب ان يكون الحرف الثاني مفتوحا اذا المصغر حرف الأول مضموم الحرف الثاني مفتوح في الثلاثي الحرف الثالث يا ساكنة تسمى يا التصغير هذا في الثلاثي وهو أقل التصغير وأدنى التصغير ندخل الآن في تصغير الرباعي تفضل أو الخماسي ها. وإن كان المصغر متجاوزا الثلاثة احتاج إلى زيادة عمل الرابع وهو كسر ما بعد يا التصغير وهو بناء فعيع كجعيفر في جعفر <تصفيق> ثم إن كان بعد المكسور حرق لين قبل قبل الآخر فإن كان, فإن كان ياء بقي كثنديل فتقول فيه قنيديل وإلا قلب إليها كمصيبيه وعصيفير في مصباح وعصفور وهو بناء فعيعيل نعم إذن الآن إن كان المصغر متجاوز ثلاثة أحرف كان عنا يعني رباعي لاحظوا مثلا جعفر مثلا بل بل كوكب هذا رباعي. رباعي احمر هذا رباعي اليس ذلك مسجد رباعي طيب. كيف نصغر هذا نحن نقوم بالاعمال الثلاثه السابقه الضم الاول فتح الثاني اضافه الياء الساكنه نقوم بعمل رابع وهو كسر ما قبل ياء التصغير يعني هناك لدينا فعيل حرف الثاني مفتوح وبعده الياء ساكنه الآن هنا عنا فعيل لدينا فعيل بعد الياء كسرنا الحرف الحرف الرابع كسرناه هناك ما في حرف رابع هناك حرف الرابع اخر الحرف الاخير والحرف الثالث فهون عنا الحرف الرابع لصاله فعيل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اخر أضفنا الياء لانه فاصبحت فعيعل اذا الرباعي ضم الاول فتح الثاني زياده الياء الساكنه التصغير كسر الحرف الرابع كسر الحرف الرابع تقول مثلا جعفر جعيفر فر فعيعل خذ الوزن مباشره بناء تصغير فعيعل جعيفر مثلا بلبل بليبل كوكب كويكب تاخذ كويكب احمر احيمر كثير وسير عزه مسجد مسيجد مسيجد شاعر شويعر تعظكم صالح سويلح وهذا واضحون ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك نبهنا الى ملحوظه قال ثم ان كان بعد المكشور حرف لين قبل الاخر حرف لين قبل الاخر ما يحروف اللي الالف والواو والياء وغطم. فإن كان ياءا حرف لين كان ياءا بقي قنديل قنديل تقول قنيديل تبقى الياء قنيديل يعني لاحظوا بعد الحرف الرابع بعد الحرف الرابع المكسور في ياء هذا حرف لين حرف لين طيب حرف اللى ياء يبقى على حال قنديل قنيديل والا قلب اليها يعني اذا كان ألفا او وا يقلب ياء اما اذا كان ياء حرف ال كان ياء فيبقى ان كان ألفا او واو فيقلب ياء مثل مصباح مثلا مصباح مصيبي قلبنا الالف ياء مصيبي عصفور عصفور واو مصيفير في مصباح هو عصفور وهو بناء فعيعي وهو بناء فعيعيل تعرفون فعيعيل وهذه البناء هذا فعيعيل نعم طيب لان تصغير الخماسي تفضل قال ويتوصل إلى هذين البنائين بما توصل به إلى بناء فعال وفعلين في التكسير من الحذف وجوبا أو تخييرا فتقول في سفرجل وفرزق وفرزدق ومستخرج وألندد ويلندد وحيزبون وحيزبون سفيرج وفرزد أو فريزد ومخيرج وأليد وأليد وأليد وأليد, وأليد وحزيبين وفي سرندا وعلندا سريند وعليند أو سريد وعليد مع إعلالهما إعلال قاض طيب نقف قليلا ثم بعد نستكمل نستكمل لآن لدينا أن يتوصل إلى هذين البنائين بما توصل به إلى بناء فعال وفعاليل في التكسير يعني في جمع التكسير يعني الآن نحن عنا سفرجل تجمع على ماذا؟ على سفارج وسفاريج سفارج عند جمعنا عندما جمعناها قلنا سفارج ماذا دفعنا حذفنا الحرف الخامس سفارجل ال واحد 2 3 4 5 خمس حروف حذفنا اللام هو الحرف الخامس سفارج فحذفنا هنا الحرف الخامس سفارج اجازوا اضافه الياء هنا لكن بقي الحرف الخامس محذوفا لاحظت بقي الحرف الخامس محذوفا فهذا على سبيل الوجوب هذا يحذف على سبيل الوجوه وكذلك في التصريب تقول سفيرج تحذف اللعب تحذف اللعب طيب الآن فرزدق داخلوا فرزدق واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس احرف ماذا تقول في جمعهين تقول فرازق او فرازد. فرازق او فرازق لان انت حذفت القاب في فرازب او حذفت الدال في فرازق إذن هنا في الخياء في الاختيار هنا في اختيار تحذف او لا تحذف لذلك تقول في التصغير فريزد أو فريزق فريزد أو فريزق بعضهم وعيد يعني سفرجل في التصغير نقول سفيرج حذفنا لا وجوبا جحمرش مثلا جحيمر حذفت الشين وجوبا مثل مثل سفرجل بعضهم خوزعبل خزي عب خذفت الله مجوبا طيب إذا كان قبل اخره حرف شبيب في الزائدة مثل فرزدق قد يكون زفرجل إذا كان مثل يعني قبل اخره حرف شبيب في الزائدة جاز حذفه أو حذف الأخير يعني إما تحدث في الحرف الأخير أو تحدث في الحرف الذي قبل الأخير مثل فرزدق في الجمع تقول فرازق أو فرازد في التصغير تقول فريزد أو فريزق، فإما أن تحدث في الحرف الأخير، وإما أن تحدث في الحرف الذي قبل الأخير، وإما أن تحدث في الحرف قبل الأخير. نعم، إذا أنت يعني مخير، هنا مخير. أما في سفرجل فهو على حذف الحرف الخامس على سبيل فقط في فرزدق وأمثالها يمكن أن تحدث في الحرف الخامس أو تحدث في الحرف الرابع هذا في الجمع. وفي التصغير نعم هو خصم شديد عنيف يعني يوصف هذا ب الند الشديد العنيف والحيزبون هي المرأة العجوز بدهم من يقول سيئه الخلق بدهم من يقول بأنها المراه الداهيه نعم واعطانا يعني حيزبون تصغر على حزيبين حزيبين سرندا مثلا وعلندا سُريند وعليند سُريند وعليند فاهمت او سُريد وعليد يعني مثل فرزدق هذه نعم مع ما اعلال ما قاض نعم يعني حذف الحرف الاخير قفض لا وكما جاز في التكسير تتقوض لاحظوا ان هو يوازن بين التكسير وبين التصغير لذلك انا ذكرته قبل قليل رئيسي بوي بأن التكسير والتصغير من واد واحد من واد واحد لوجود يعني علاقات مشتركة بينهما نعم وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر تفضل قال وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حذف يجوز هنا أيضا فتقول سفيرج وسفيرج كما قلت في التكسير سفارج والسافارج ولا يمكن زيادتها في تكسير في تكسير وتقصير نحو حرنjam مصدر حرنجم لاشتقال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد. نعم. الآن نحن مر معنا سابقًا إن تجمع على سفرين ويجوز أن تضاف لياء سفارج سفارج. كذلك في التصغير كذلك في التصغير كما قلت في التكسير سفارج وسافريج تقولون سفيرج وسفيريج في التصغير لكن الان لا يمكن زيادتها يعني هون زت الياء كذا ان تزيد الياء لكن لا يمكن ان تزاد هذه الياء في مثلا احرنجام احرنجام مصدر حريجم يعني هو الاحرنجام هو الاجتماع يعني احرنجم القوم بمعنى اجتمعوا بمعنى اجتمعوا احرنجم الرجل بمعنى يعني اتخذ رايا ثم تراجع عن أراد أمرا ثم تراجع عنه حرنجمة تراجع او إذا كنا حرنجم القوم بمعنى اجتمعوا طيب الآن حرنجام تصغر على ماذا على حريجيم مصغره حريجيم طيب لماذا قال هنا لا يصح أن تضيفها لأنه فيها أصلا لشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد حرنجام في الألف قبل الميم قبل الأخير فعندما صغرت قلبت ياء فكيف أيضا تضيف ياء مثل ما أضفت في سفيريت اذا هنا لا تضاف الياء لأن المكان مشغول بالياء المنقلبة يعني الألف في المفرد هو رنجام هذه الالف لا انتهى من الأوزان أو الموازين أو الأبنية الخاصة بالتصغير وعطانا أمثلة عليها هناك شواز يعني هناك أتت بعض الكلمات مصغره لكن من باب الشواذ وهذا ما سنتدرسه ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل هذا والله اعلى واعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته